انَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا كَانَ غِنَاؤُهَا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً من رب بكَطَأَ حِسادَ رَبّ السَّنَواتِ وَأَرض وَماَا دَهُ مَ الرحمَ لا يَمكونَ مِنه خِقادَ يَوْمَ يَقومُ الرّوح وَمَلَ إكَةُصفََّ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 لَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ وَنَّ زِعَاتِ غَررقَ وََّ شِقاتَِ الششْقَاء وَسَّابِحاتِ سَبَحَا فَسَّابِقاتِ سَبقَا فَلمُ دَّراتِ أَمْر يَوْمَ تَْجُفُ الاجِفَه تَتذَعُهَا ال أَبَى صَارُهَا خَاشِعَةَ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ هل أتاك حديث موسى